Bismillahirrahmanirrahim. Qaf Wal Quranil Majid فقال الكافرون فقال الكافرون هذا شيء عجيب أين ذمتنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ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 dan kita menunjukkan air dari seluruh dunia dan kita menunjukkan jenna dan kita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 وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب ليكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق لو ولبل هم في لبس من خلق جديد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 القياء في جهنم كل كفار العنيدة من ناعل الخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها ناخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما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 بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكما قبلهم من قرنهم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 Yoma telah sekat, l arz agan hmsir agan, zalk hajar agaena yasir. Npnu aglam bma yaqulun, wma ant agaheh bjabar. Fadzakir bQuran mnyqaf